قال ذكر الدماء في القرآن فقال في آية مجملة فصل لربك وانحر وقال تبارك وتعالى في آية أخرى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وقال جل وعلا لما ذكر من يصبه أذى في الحج وغيء في الحج قال ربنا جل وعلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذا كله يبين أن الدماء متعددة إذا قارننا ذلك مع ما دلت عليه السنة أو إذا جمعنا ذلك إلى ما دلت عليه السنة يتحرر من هذه التقسيمات ما يأتي من الدماء ما يجوز الأكل منه ومن الدماء ما لا يجوز الأكل منه فمن الدماء التي يشرع أن يأكل الإنسان منها دم الأضحية والأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء وتكون من بهيمة الأنعام من الابل والبقر والغنم فالإبل والبقر والغنم هن بهيمة الأنعام التي يجوز أن يضحى بها والنبي صلى الله عليه وسلم دأب عشر سنين يضحي بالغنم يضحي بكبش وضحى بكبشين أملحين أقرنين صلوات الله وسلامه عليه المقصود أنه يجوز الأكل بل يشرع ويسن الأكل من لحم الأضحية كذلك من الدماء التي يجوز الأكل منها دم العقيقة وهو ما يذبح شكراً لله جل وعلا على نعمة الولد لكنه فقهياً يقال إذا اجتمع دمان دم أضحية ودم عقيقة أجزأ دم الأضحية عن دم العقيقة للقاعدة العامة أن الأصغر يدخل في يدخل في الأكبر وتختلف الأضحية عن العقيقة عند الفقهاء في أن الإبل والبقر في الأضاحي تجزئ الواحدة منهن عن سبع في حين أننا في العقيقة لا تجزئ الإبل والبقر إلا عن واحد لا تجزئ الإبل والبقر إلا عن واحد والمعنى أنه يمكن أن يشترك مثلاً سبعة رجال في الأضاحي في أن يذبحوا ناقة أو أن يذبحوا بقرة فتجزئ يصبح لكل أحد منهم سبع بدنة أو سبع بقرة لكن في العقيقة لا يجوز ذلكم الاشتراك هذا من الفوارق ما بين الأضاحي والعقيقة لكنهم يجتمعان في أنهم من الدماء التي يسن الأكل منها تبقى دماء أخر وهي دم القران ودم التمتع والتمتع والقران دموان يجوز الأكل منهما ويبقى هدي التطوع فلإن جاز الأكل منهما هدي القران وهدي التمتع من باب أولى أنه يجوز الأكل من من الهدي الذي يتطوع الإنسان في إهدائه للحرم وهدي التطوع قد يقع والإنسان غير حاج وغير معتمر أما هدي التمتع والقران فإنه لا بد فيهما, فيهما من أن يكون الإنسان حاجا, حاجا ولنقول معتمرا لأن المعتمرة العمرة وحدها لا يقال لصاحبها قارن أو متماسكة.